يا سامع الصار يا سامع الصار يا سامع الصار Yes, I يا سامع الصلاة على النبي يا سامع الصلاة بالمختار اليوم حصلت منار بالمختار اطلب النسخه الاصليه من تسجيلات احمد شاكر العبودي Hello.